بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم يخترون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون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 يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أتاقير الأولين كلا بل ران على قلوب كذبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 120. ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إنهم وَإِنَّ كِتَابَ الْأَبْغَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْثُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْغَارَ لَفِي نَعِيمٌ عَلَى الْأَرَابِ وعرف في وجوههم نظرة نعيم يثقون من رحيق مختوم ختامه مثر وفي ذلك فليتلافت المتنافسون ومداجه من تثنين عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحفون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضا